الله على اللمسه الماضيه في جاروا يشكل شغب كبير يشكل شغب كبير في منتصف ميدان الفريق ضربه لحمد تعود وان تو جميل امام عند الصقري بيحاول ملعوبه جول تزلزل الموج الاحمر في جده البحر والاعصار كلهم عند الراشد قول لليتي جول لليتي الراشد مع داي ديمتري ما يهاب الخطر الاتحاد ما يهاب الخطر والراشد يزلزل امواج جده امواج جده وهدير موج البحر الاحمر عندك راشد عندك راشد جول ثاني لليتي جول ثاني لليتي الاتحاد يحرز الاتحاد يحرز القول الثاني اثنين اثنين اثنين اثنين وصراع العمالقة هنا في الكلاسيكو الله